نقرأ في صحيح مسلم قرأنا آخر حديث قرأنا م? فصل الرابع فصل الرابع خلصنا زين الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة يعني إيه الكلام ده خدنا الحديث ده هذا الحديث من أي أنواع الحديث من جهة الصحة والضعف صحيح ولا ضعيف أه صحيح من جهة منتهى السند لان ابن مسعود قال ولا نتسرع فنقول هو موقوف لانه لو كان لا يحتمل الرأي يبقى حكم حكم الرافر اخبار عن غيبيات او نحو هذا وصحابي طبعا ما لا يقول الغيب من عند نفسه يعني لا يوحى اليه ولا طبعا ينسب الي التخريف والكذب يعني مش ممكن لان الثقة الثقة اذا حدث بمثل هذا يبقى حكمه حكم النقل والصحابي ثقة ولا ضعيف ولا ايه الصحابي يبقى ممكن يبقى ضعيف في صحابي ضعيف في مفيش احتمال يبقى ضعيف يعني لو قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يبقى الحديث هنا ممكن يبقى ضعيف يعني يكون رجل ده ممكن يكون واحد ها ايه رأيك يا تارك مش ممكن كل صحابي ثقة عدالة وضبطا طيب العدالة معروف طب والضبط جالهم منين ها؟ آه طبعا جعل هؤلاء للضبط وطبعا كان يعني اذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم من الخيرات ولو فرضنا ان واحد مثلا حصل له شيء يعني في عقله ولا كده ما مقدرش يضبط مش هينقلوا عنه الصحابة فإن العالم العالم لما يلاقي واحد كده يعني سعبان ونقله خبر تعبان في النقل يعني ونقله خبر مش هيقول ليه مش هينسب إلى المنقول عنه العالم مش كده ده العالم العادي يعني اللي هو مش صحابي فما بالك بالصحابة لما يقوله عن رجل من أصحابه أن رسول الله قال يبقى معناه أنهم النقل ده بيعتمدوه كده ولا ايه مالكم متنحين كده مش مقتنعين اللي ما يقتناش يبقى خالف اجماع المسلمين واللي يخالف اجماع المسلمين يبقى فارق الجماعة ومن فرق الجماعة قد شبر فقد خلع ربطه الاسلام من عنقه نعم هم غاضبين عنه وإلا يخذه تأشيرة على طول آه. طيب نرجع تاني ايهو هنا طبعا ده إيه؟ محتمل إيه؟ الرأي والخبرة آه ولكن نشير الى امور اول امر انه اذا حدث قوما حديثا لا تبلغوا عقولهم فهذا غير مستحسن مايجيش انا في الناس مبتدئين واجي, واجي اكلمهم في مسائل عويصة من مسائل القدر مثلا والعقيدة ونحو هذا يتوه فيها او مسائل كلام الفرق و... او كلام الملل او اشرح لهم اصول فقه او اكلمهم في خصائص الاسانيد او نحو هذا ما مايقدروش مايستوعبوش أو أقول لهم الشبهات التي ترد على ثنت الأعداء الإسلام أو حتى ضعفاء العقل من المسلمين ونحو هذا هذا لا يناسبه فلا بد من التدرج في في التعليم وبن عبد البر قال إيه العلمه مراحل ومناقل ورتب لأن بغي تعديه ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف ومن تعدى سبيلهم جاهلا ضل ومن تعدى سبيلهم مجتهدا زل ماذا كده ما يبقى لابد من اتباع طريق السلف وان يكون العلم مراحل ومناقل ورتب يبقى التدرج في التعليم واختيار الموضوعات من الأمور المهمة هنا أيضا أنه قال إلا كان لبعضهم فتنة ولو قال إلا كان لهم فتنة مكناش عبن عليه قوي مش كده لأنه ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه أقوله كان لهم فتنة كنا نعيب عليه لو قال كان لهم ما قالش لبعضهم ما نعيبش عليه ما هو يبقى فتنة لي ولكن لبعضهم لي ده دقة في التعبير عن الواقع وعن المراد لأنه ممكن في واحد غافل أصلا ما أسهمش أنت بتقول إيه فمش يروح خلاص يعني واحد ثاني نايم واحد ثالث مش مركز معاك واحد رابع مستعين بالله ومستهدي بالله فربنا يحفظه من الفتنة مش كده فقال ان الا كان لبعضهم فتنة فيبقى متعرض في الناس للفتنة وتكونوا فتانا وتاخد الاسم بذلك واللي هيفتن منهم يبقى يعني الناس الله العافية ممكن تاخد من اسم فتنته هي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم يبقى الصوفية مثلا يقول لك نقول لهم لازم النقل عن رسول الله الكتاب والسنة صلى الله عن النبي وقاله عن الصحابة يقولوا لا احنا عندنا العلم اللدني ربنا بينزل على طول الايه وطبعا ان فيش حاجة بتنزل عليهم غير الشياطين تمليهم حاجات ولا كده ويطلع برضه زي الفرماوي ولا كده اللي يقعد يقف يخطب الجمعة والاخر يقول ما جاش حاجة النهاردة وينزل فده طبعا بيبقى كلام مش يعني لا يوحي الله عز وجل الا الى انبيائه ونحن نأخذ عنهم العلماء ورثة الانبياء العلماء من بين الناس هم ورثة الانبياء يعني من يرث الأنبياء يعني من يأخذ الـ الـ عنهم ما تركوه العلماء. أما من لم يأخذ عنهم ما تركوه فليس بعالم وإن ادعاه وإن ادعى العلم يعني إنما ده مخرف وجاهل وشيطان أو عالم في حاجة تانية بقى في الكيميا وفي الأحياء والحاجات دي مش هو ده الفضل اللي نزل فيه القرآن والسنة للعلماء مش ده مش مقصود هنا انما فضله بقدر ما ينفع المسلمين انما حكاية العلم دي حاجة تانية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 لا يضلونكم ولا يفتنونكم فمن يأتي بأحاديث لا تثبت أيضا لا نتبعهم في هذا ولا نثبت هذه الأحاديث لابد من السند والثبوت أي الروايتين أقوى قوله أن أبا هريرة يقول قال رسول الله إلا أبله عن رسول الله بيقول عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون أنه الأقوى عنه أنه قال ها عن رسول الله أنه قال وهنا أنه سمع أبي هريرة يقول قال رسول الله ولا زي بعض ها؟ يقول ايه الثانية اللي هي قال رسول الله اقوى, أقوى. ولا انه كان يقو... انه قال يعني ابو هريرة قال ايه قال رسول الله وهنا عن رسول الله انه قاش يعني عن ابي هريرة عن رسول الله انه قاش هي هي طيب قول سيدنا عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اعلى حاجة مش كده قال سمعت اناس سم ما فيش اي احتمال يكون في حد في السنة التانية هو سمع وصرح انه سمع منه ماشي أي حدثنا زي سمعت وحدثنا اقوى اللي حدثني حدثني حدثني اقوى مش كده اه من حدثنا وزي سمعت ولا مش زي سمع الشيخ بدران بقى ايه ما نعمل المعهد ان شاء الله بيبقى درس لكم الحاجات دي بس دي طبعا المتخصصين يتخصصوا ولا ايه ولا الكله اي <تصفيق> سيدي امير ابن عبدا ابن عبده قال قال عبد الله ان الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه يحدث يجي في صورة رجل ويحدثهم واحنا ما احناش عارفينه الشخص ده لازم نكون ايه عارفين الشخص وعارفين عدلته علشان ننقل عنه عن عبد الله بن عمري بن العاص رضي الله عنهما قال ان في البحر شياطين مسجونة اوسقها سليمان عليه السلام يوشكوا أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا ولكن القرآن هنا مش معنى يعني القرآن اللي ربنا أنزله لا يعني تقرأ عليهم شيئا يقرأ فعلى هذا الأساس يعني تقول أنه قرآن يعني شيء يقرأ فتقول أنه قرآن وليس هو بقرآن طبعا يبقى لابد من اعتماد ثبوت النقل, النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله لما يطلق يبقى مين لا عبد الله لما يطلق يبقى أكبرهم وإمامهم وأولهم إسلاما مين مين سيدنا أبو بكر عبد الله يبقى سيدنا أبو بكر لا سيدنا أبو بكر إما يقوله أبو بكر أو يقوله الصديق آه. إنما ما يقولوش عليه عبد الله آه. ما يتقالش باسمه مقام سيدنا أبو بكر أعلى الأمة شأنا ما يتقالش باسمه أبدا مين عبد الله ابن سيدنا ابن مسعود شوف لكم هنا عايزين تتأكد مين عبد الله ده دي في الفريس اللي قبله مش كده؟ نعم نعم بيقول ايه؟ بيقول ابن مسعود اقرا كده عبد اه طب ابن مسعود سيدنا عبد الله لما يطلق يبقى سيدنا ابن مسعود وطبعا كان سيدنا ابن مسعود اكبرهم سيدنا عبد الله ابن عمرو وابن عمر وابن عباس كلهم كانوا صغيرين أصغر من سيدنا عبد الله بن مسعود أصغر في كل حاجة يعني أصغر سنًا ومقامًا وكل حاجة طيب وقفنا على إيه بقى بيقول ايه مسلم حدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو والاشعسي جميعا عن ابن عيينة ثلاثة ومع الجال مسلم يروع عن مين عن سيدنا ابن عيينة أمير المؤمنين في الحديث قال سعيد اخبرنا سفيان عن هشام ابن حجير سعيد اللي هو احد الثلاثة يعني قال اخبرنا سفياني عن ابن عيينة فبينقل رواية ولانه ممكن يبقى فيه حرف مختلف في رواية واحد عن واحد فهو بينقل ايه رواية احده عن هشام ابن حجير عن طاووس شوف السند عامل ازاي مرعب قال جاء هذا الى ابن عباس يعني بشير ابن كعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس رضي الله عنهما عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه يعني إيه بقى الكلام ده صعب والذلول اللي هو ايه الجمل في جمل صعب في الركوب انت اعرفش ايه يعني تستمسك عليه مش كده وفي منه الظلول اللي يبقى سهل يعني ما يوقعكش ما يعملكش فيه. وكان طبعا لما تبقى الركوبة صعبة كانوا العرب يتفخروا بانه يركب الركوبة الصعبة يعني يقول لنا اركب الصعب اركب الصعب يعني ايه يعني قوي اش كده وقد اغتدي والطير في وكوناتها بمنجرد قيد الاوابد هيكلي مكرر مفر مدبر مقبل معا كجلمود صخر حصار السيل من علي يزل الغلام الخف عن فهواته ويلوي باسواب العنيف المثقل. يعني حصان حتى العنيف المثقل ايه يمخمط زمنه جيبه يوديه طب هم بقوا ايه يعني يركبوا الصعب والذلول معناه انه يسلكوا كل مسلك مما يحمد ويزمن ما بقوش ملتزمين زي زمان وطبعا هنا معناه انه لم يصيروا يثقوا باقوالهم كما كانوا يثقون باقوال من قبلهم من قبلهم اللي هو مين الصحابة انما التابعين لا وده يدل على انه في الصحابة يكتفى بالرواية ومش مهم تعديل مفيش تعديل ولا تجريح فيه أما اللي بعدهم فيهم تجريح وتعديل ده أصل الايه؟ القعدة القعدة دي أن الصحابة فهمش تجريح ولا تعديل كون ياخدوا منهم على طول أي واحد يروي مفيش مشكلة وطبعا الصحابة كانوا عارفين المنافقين حدش يقول ما منهم منافقين لا مكانوش يروى عنهم كانوا يعرفونهم بسيماهم فلم يروى عن أحد من المنافقين شيء إنما في التابعين لابد من الجرح والتعديل والاستيساق من الراوي يبقى انقضى عصرنا منهم فلذلك قال فهيهات يعني هيهاتها يعني بعد أن تثبت روايتكم في على مسار واحد يعني في الإثبات إنما قد تثبت وقد لا تثبت يبقى تركنا الحديث عنه إلا بعد التثبت مشتركنا مطلقا يعني مش طبعًا الصحابة ممكن ما يروش عن التابعين إنما هل ممكن الصحابة يروا عن التابعين ممكن ممكن الصحابة كانوا صغيرين فكان بعض التابعين قد يصلهم عن صحابة اخرين ما لم يصل مثلا واحد زي ابن عباس كان صغير توفي النبي وصغير قال صلى الله عليه وسلم ممكن واحد مثلا زي سيدنا الحسن البصري اللي روى عن خمس تلاف صحابي ممكن يكون فيه علم ينقله ابن عباس ما سمعوش ابن عباس بيسمع من الصحابة برضو كان صلى الله على النبي وآله وصحبه طيب يا سيدي حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن صاروف عن ابيه عن ابن عباس شوف السند عمل ازاي حاجة تفرح الواحد لما يسمع الاسماء دي عارفين الرجال دول عارفهم ها ما بتعاوز ايه محمد بن رافع هيحدث عن مين يعني سيدنا محمد بن رافع وبعدين سند جواهر كله جواهر من جهة الثبوت يعني الرواية سوا و... عبد الرزاق في حاجة ما تطعنش في روايته في بصفه ولكن ما تطعنش في روايته للي عارفين الحاجات دي الشيخ بدام كان عندي امبارح فتليني عمال ايه فكرني بالحاجات حدثنا عبد الرزاق ولنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه ابيهم اللي هو مين طاووس بقى نفس مين طاووس ده مين بتاع سيدنا سليمان مين طاووس ده ها عالم ولا مش قوي ولا ايه مش قوي عالم ها سيدنا طاووس من الائمه من ائمه الفقه واممه الدين بيروي عن مين الشيخ بتاعه مين سيدنا ابن عباس صووص بيروي عن سيدنا ابن عباس على طول اسماء مش لعبة قال انما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما اذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات انتوا بقى دلوقتي لا تسير في مسلك واحد ولا تكون على شأن واحد كان من قبلكم على شأن واحد أنهم يحفظون ويروون والثبوت لازم في شأنهم أما أنتم فاختلف الأمر بينكم فبعضكم يروي وروايته ثابتة وبعضكم يروي وروايته غير ثابتة لقلة حفظكم وفهمكم و. دياناتكم بالنسبه للصحابة يعني مشكلة يعني النمة يبقى هنا لازم جرح وتعديل واستثبات وبحث فيه الأسانيد أما أيام الصحابة ما كانش فيه وهيهات يعني بعد وإذ ركبتم غير إذا فارقة من إذ وإذا معروفة إذ يبقى عملوا خلاص مش كده وإذا تبقى المستقبل إذا جاء فلان فقل له كذا وتقول إذ جاء فلان يعني يكونوا جه خلاص يبقى معناه بقى إيه نبني عليه الحكم الفلاني إذ في وقف عملناه في صورة إيه المدشر كلا والقمر والليل إذ أدبر ويقولنا الصبح إذا أسفر إنها لا إحدى الكب ولا عارفين أي حاجة أحد مشايخنا وقف في الركعة الأولى على كلا والقمر فجعلها لما قبلها وابتدأ الركعة الثانية والليل إذ أكبر والصبح إذا أسفر ناه لاحده الكبر فخلال القسم ده على الأبلو والقسم ده على الابعد أي سيدي أنا عايزك ت تفصل القواعد اللي احنا بنقولها في العلم وفي التعليم وفي الرواية وفي شأن الصحابة وشأن من بعدهم في قواعد قلناها كتير حد استخلصها مش قلنا قواعد دلوقتي ما هي دي اللي هتشكل علمك وثقافتك ودينك وعقلك ها محفوظة يعني طيب قلها لنا كده عشان الناس الجداد مش هياخدين بالهم بالنسبة لكم طبعا الناس سنة أولى بقى يعني بقى لهم حاجة فخمة جدا وانا عايز اتطمن انها محفوظة وانا الان عليكم ببقى الان وافضل طول عمري الان لحد ما تموتوا كويس. <تصفيق> او اموت قبليكم بقى بس هبقى يعني هبقى الان لحد ما موت انما بعد الموت الظاهر بقى هيبقى عارف ايه اللي حصل من ايصطر <تصفيق> لا اصنعوا يا كده كده بقى يعني عندنا حاجة في الدعوة هنا قاعدة في الدعوة ايه هي يا شيخ طارق قاعدة اللي خدناها في الدعوة هنا ها اخدتش بالك ازاي مجلول محفوظة لحاجاته في سنة اول اما في سنة تانية وقربت تخش تالتة ها حاجة في الدعوة قول يا احمد فين علي لجنة الدعوة فين قول ايه اللي تستفيدوا هنا في الدعوة الى الله من الحاجات اللي قلناها النهاردة في ايه حاجة تستخدمها في الدعوة حاجة, الدعوة. اه؟ حاجة ايه حاجة على الدعوة. اه. مباشرة على الدعوة نعم. خطيب الناس على قدر عقولهم لقد قلنا النهاردة ده ايه اللفظ بتاعه ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة كده وخطبه الناس على قدر عقولهم واختيار الموضوعات اللي تناسبهم ده في الدعوه مش كده ها بالنسبه للسيره شيخ محمد عاوز يبقى كل بقى اللي خدناه استفدنا ايه في الدعوة من درس السيرة في حاجات تانية بس احنا بيقول امثلة يعني ها. استفدناش اي حاجة في الدعوة قول انا قلت كلمة اولى دي اه أو ما قلتش كلمة اولى انت مخك طويل كده وعارضك تريه تستخدمه تحفظ فيه كويس مظبوط يعني انا قلت ان احنا ندعو كل احد ما قلتش كلمة اولى فما تتقولش بقى علي حاجة زي ما انا قلت اقول عايز انت بقى لو انت يعني حد ثاني قال او انت هتفتي بيها يعني ممكن بس تقول دي انا يا رأيي انه اولى كمان معلش بواضح انه ايه ما قلت ايه وما قلتش ايه ماشي وايه كمان في الدعوة في نفس نفس القضية دي ها ان الهداية بمعنى الارشاد ده واجب على الداعي بمعنى الارشاد وتبليغ ما انزل الله وقلنا الدعوة ايه هي معناها قول يا حماده كده مش انا اتخنقت معاك المرة اللي فاتت وبرضه مفيش فانت فا قاسي ليه كده انت من بلد معينة ها من بلد الفاتر مش اتخنقت معاك وانت لم تسلمتش عليها ليه وقت ماشي برضه مش عاوز تسلم يعني اجتمك ما... بقى قول قلنا قولنا ها؟ الدعوة تبليغ الدين وبيانه والحث على لزومه بطريقه حسنة هي دي الدعوه اربع حاجات فده الارشاد ده اللي واجب على العبد اما كون الناس تهتدي او لا تهتدي فده حاجه بتاعت ربنا وده يقتضي ايه اللي انا ما قلتوش بقى بس يفهم على طول يقتضي ها الاعتماد على ربنا والتوكل عليه في هذا وان الانسان يدعو الله عز وجل ان يهتدي الناس ليه عايز الناس تهتدي ليه فده مقدم عليه عايز الناس تهتدي لانه ايه من دعا الى هدى فله من الاجري مثل اجوري من ايه ها من اتبع يبقى هنا عايز الناس تتبع علشان ياخد ثواب فهمتم طيب يقتضي ايه كمان آه؟ الأخذ بالأسباب ماشي. عالم يحبطنا. على... آه؟ عالم يحبطنا حتى في اللي عالم صوته تيجي. ما يحبطش لما يأتي النبي وليس معه احد عايزين لمن الدعوة تكتب لنا 15 قاعدة قلناها النهاردة في الدعوة. ما يقلش عن 15 هتلاقي إن شاء الله أما إخواننا بتوع العلم اللجنة العلمية عندين يكتبوا برضو 15 قعدة خدناهم في العلم أيه. إخواننا بتوع الجهاد فين يصعوا ديهم لسه ما فيش لجنة عندنا كده يعملون لنا 15 قعدة بداش خمستاشر يمكن اقل شوية القواعد يعني ان شاء الله حتى عربعتاشر مش مشكلة في في حاجة مرت علينا قواعد في هذا الشأن مفيش حاجة مرت علينا في الدرس. انتو فاكري احنا عادين متسلة احنا منهجنا ما هواش مسائل انا ما بقولكوش مسائل مش بجمعلكو مثلا الف مسألة هقولها في الدرس وامشي تعرف الفقه تعرف مثلا شروط الصلاة وتعرف اركان الصلاة وتعرف نعم لا مش المنهج بتاعنا كده المنهج بتاعنا قواعد تضبط العمل هي مرحلتك كده اربع سنين توقع تضبط في الله وتجمع عليهم المسائل ده نمر اتنين مش نمر واحد قواعد في الجهاد ايه النهاردة قلناها مدام تنحته يبقى لازم تجيبه 15 قعد علشان تنتبهوا احنا بنقول ايه ونقولش ايه الكلام ده لما تبقى مستحضره يقولوا عليه مستظهره مستظهره يعني ايه ان انت ممكن تبقى مستوعبه في قلبك بس مش حاضر على ذهنك او مش مدقق فيه زي ما قال اولى والحاجات اللي قالها دي ما يبقى جاهز في ذهنك تقدر تقوله للناس ثم احنا دعاء ازاي احنا مرشدين ازاي احنا مبينين للناس ازاي الامور ومفرقين بين الحق والبطل ازاي لازم تبقى القواعد دي على ذهنك عشان تقدر تقولها للناس يوم ينتبهوا اليها قول لنا قواعد كده ايه هو يعني دي القاعدة الغلط الوحيدة اللي امت في امت انا فسرت ليه كانوا راغبين هم قالوا دول اقرب الينا واقرب الي غير قبول واخد بالك ولكن طبعا دلوقتي النظر في المصالح ومصالح المسلمين يعني ينتفع امت ومت ما بقاش فيه يعني اهل الكتاب يعني معظمهم ملحدين وانما استفدنا حاجات قواعد تانية مش قلنا ثم يكون زمان فيه جيش يكون فيه رجل ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرون به استفدتش مين دي حاجة هل تفتش منها حاجة? ها? ازاي الجيش ينصر بواحد ها? ليه يعني ايه السبب? بايه? ها? يبقى علمه وصلاحه وتقواه، ودعاءه وتوكله على الله ينصرون به ما اللي ينصرون به ليه ما أنت لازم تستفيد وتستنتك برضه من الكلام اللي أنا بقوله لأن في كلام اللي أنا بقوله متصور يعني أن أنتم ايه خلاص يعني مفهوم وأن لم تفضل الصحابة وخلاص يعني أن الصحابة كويسين وحلوين تحطوا في المكان كده ينور وخلاص لا لازم تستفيد معاني ايه تاني استفدناه أن اليقين على الله في المسألة الجيش كله ما انتصرش وواحد بس هو الواحد ده يعني اللي غلب الناس من اللي غلب الناس ربنا اللي غلب الناس يعني الواحد نصرهم به ربنا اللي نصرهم به وده معناه ان الجيش كثر او قل كثرت عدته او قلت قويت شوكته او ضعفت مش هينتصر بنفسه برضو ويوم حنين لقد نصركم ما قالش لقد نصرتم او انتصرتم كان ممكن يقول لقد انتصرتم كان يقول لقد نصرتم لقد نصركم الله في مواطن ايه كثيرة ويوم حنين ربنا نصركم يوم حنين يعني في الجولة التالية اذكروا اذ اعجبتكم كساعة الوقف بقى ما توقف على حنين الوقف الممنوع ده طبعا مش ممنوع عندنا جائز فتوقف على حنين يبقى ربنا نصركم يوم حنين فهنا يبقى التنبيه لو قفت قبل يوم حنين يبقى مفيش تنبيه ان انتو مصرتو يوم حنين وان ربنا اللي نصركم يوم حنين الوقف الوقف بقى يبين ايه لقد نصركم الله في مواطنة كثير ويوم حنين ربنا اللي نصرك فطبعا ايه العقل على طول بائذ اعجازاتكم كفاتكم فلم تغني عنكم شيئا لا قليل ولا كثير وذقت عليكم الارض بمراحب ثم وليتم مضرين ثم انزل الله سكينه على رسوله ها وعذب الذين كفروا وعلى المؤمنين طيب ايه تاني تستفيدوه في موضوع الجهاد العدوة. ان العداوة مشتدة من اليهود وبعدين بقيت الكفار وبعدين النصار ايه تاني في في في الجهاد اسألت السنة دي ما لهاش علاقة بالموضوع كلام اللي قلناه على السنة دي ها؟ ان احنا نتثبت من اخبار اذا كان من بعض الصحابة من التابعين وقال لهم هيهاية مفيش تسليم خلاص تسليم للصحابة ماشي كلهم عدوس وثقات انما بعض الصحابة لا فمتبقاش ايه عبيق جيه واحد زمان قال الصابون حرام ومش عارف ايه يعني شويه حاجات مليون حاجه كده فالشيخ بتاعنا قال له مين اللي قال كده قال له اخ قال له مين يعني قال له اخ هو متصور اخ دي يبقى خلاص يعني جاز القنطره مش اسمه اخ التابعين كانوا اخ ولا ممكن مش اخ يبقى البلاها ما تصلحش ما ينفعش ان احنا ننقل ونصدق كل واحد يقوس بناهم نقول ممكن يكون يكذب ونستبعدنا الكذب يبقى ممكن يكون مخصئ وده كتير بقى يعني الناس بتغلط دلوقتي ما فيش تثبت ولا حفظ ولا حاجة ماشي بقى انبضايا عمر انا عم الفاضي ولا ايه عاوزين القواعد دي تفرض واجب المرة الجاية كل واحد يكتب خمستاشر قاعدة في العلم خمستاشر قاعدة في اصول التعلم يعني والتعليم ونحو هذا خمستاشر قاعدة في الدعوة خمستاشر قاعدة في الجهاد ونقول ايه كمان خمستاشر ها لجنس التقنية ما قلناش حاجة عالتقنية لازم تنتبهوا شوية وبعدين محدش يقول لي معروفة الحاجات معروفة ايوة ماشي معروفة ولكن هتيجي تشرحها للناس ازاي لازم تبقى مستظهرها يعني مستحضرها ولما تستحضرها نبدأ ايه؟ ندقق بقى فيها هل انت فاهمها صح ولا غلط يعني سيدنا من مسعود قال ايه الا كان ايه لبعضهم فتنة عاوز انبهنا على ايه يا شيخ احمد على إيه الدقة في الكلام فاهم اه وطبعا لما قلت الحاجات اللي هي تخليهم ما يفتنوش فيها توجيه الى ايه ان ممكن الواحد يسمع ك... يعني فيها مجموعة توجيهات كثيرة ان اولا الواحد ما يحضرش درس ما هوش متاهل ليه لان ممكن يفتن زي اخونا اللي كان بيحضر للشيخ القيعي وكان الشيخ القيعي يقعد يقول مقالات الايه الفرق ويستدل عليها ويرد عليها فالاخ يقول اسمع المقالة واسمع ادلتها فهمها فوقع في قلبي المسألة بادلتها وهي مقالة باطلة يعني ويقول اسمع رد على الادلة مفهمهاش مفهمش الرد فاطلع من الدرس وانا شبهة في قلبي مش عارفة تخرجها وكان عمك يقعد يقرا له وهو يشرب طب يعني غلبني غلبني سنين طويلة بس زي بعض بقى عارفين عمومي اه فيبقى لازم ادي ده معنى معنى ثاني ايه ان الانسان حتى لو حصل له من هذا شيء يعني من هذا الافتتان او الوقوع في هذا يعني حضر درس زي كده يبقى ايه يستهدي بالله ويفتعين به ويسأله الحفظ يحفظ مش كده اه وطبعا مش هيستفيد ان يقول شوف فضل الغفلة والنوم انه لما حضر الشبهات ما مضعش دريان لا انت استفيد ان انت تترك هذا لما تترك هذا افضل مش انك تقعد في الدرس مغفل وناي وتعبان سيقل انتو يعني بالاقول مضبوطة مش كده ولا الغابة تنزل عليه ها مش للدرجات دي مش كده اه مش